أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 إِنَّ لِلَّذِينَ خَسِرُوا مَا عِندَنَا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بقدر معلوم.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 والجَانِنَ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَىٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ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 أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل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 ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أما السن الكبر فبم تبشرون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 They said, if we were to send them to a people أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آيال لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 وقضينا اليه ذلك لامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها أولئك ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين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 وَإِنَّهَا لَبِئْسَ سَبِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَإِنْ تَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِمَامٍ مُذِينٍ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منين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 وَقُلْ إِنِّي أَنا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلنا عَلَى الْمُقْنِتِينَ الَّذِينَ جَعَلوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ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 يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالعِنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أنتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء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 ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 وَسَلَامٌ مِّن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ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 فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ إِنَّ سُجَداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابه والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم